ذلك بأن الله لم يكون غير عمّة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا ألف رعون وأغرقنا ألف رعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تقتفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على ثواء إن الله لا يحب القائمين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعزوا لهم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 يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم